ثم قَضَى أَجْلَهُ وَأَجْلٌ مُسَمَّى عنده ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتين من آية من آيات ربهم إلا كانوا إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاء سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء جعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر